الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم يقول الشيخ النووي رحمه الله قال وكل ممنوع فللضرورة يباح ولا عند الحاجة بعد أن تكلم الشيخ رحمة الله عليه في مسألة العلم تكلم الشيخ بعد ذلك في مسألة الضرورة أولا ما هي الضرورة ما معنى كلمة الضرورة وما هي الأدلة عليها أولا كلمة الضرورة إنما جاءت من الضرب بأنك إن لم تقع إن لم تفعل ذاك الشيء سيقع عليك ضرب كمثل إنسان مثلا قد يصل إلى الموت يشرف على الموت فهذا فيه إضرار على النفس فهنا أباح له الشرع أكل ما حرمه عليه أصلا لأنه سيقع عليه به ضر. ما معنى الضرورة الضرورة عند علماء سود هي تعريفها اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. بمعنى أنك ألجأت إلى شيء ما. أنت ماشي مثلا العربية بتعدك مثلا فر في الصحراء. مفهوم ومفيش فيش لأكل ولا شغل وفي شوية نصارى قاعدين بيشولهم لحم خنزير كده خلاص طب ده محرم في الشرع عندنا طب احنا هموت هم طب وبعدين اللي في بقى لا دليفري ولا بتاعب انت بصحب مفهوم كلام كده طب اعمل انا يبقى في قصة دي انا كده ألجئت الى هذا الشيء قالك واحد بطرس ولا كرولس ولا بؤلوس قالك لك يمسك بس الحتة دي وكله طب ايه دي يا ابني قال ده قالك ده حتة من الفخدة فخدة خنزير ما طب وبعدين مفيش اكل خالص كل السندويتشات والاكل اللي معنا انتهت فضلا بقى لما يكون معاك واحد ايه الله المستعان يعني ياكلك وياكل الايه اللي في العربية بيستناش فلكن خلص طب انت كده هتضرت هتموت فهل يجوز هنا انك تاكل السندوة وتشد او يا سيدي العربية بازد في الصحراء والصحراء ما فياش الاستراحة الاستراحة دي برضو انت فقري طرح بتاعة نظارة ما بيعملوش فيها اكل الا لحم الخنزير طب ما فيش اخواننا شوية بس كويت شوية جبنا اي حاج لا احنا هو مكتوب حتى كده عليها الخنزير فهم كده ما فيش حاجة ثاني خلاص طب عيش حاجة طيب لا ما فيش عيش حاجة احنا بنكله في وسكينه. وسكينة ما فيش عيش حاجة ها اتباح لك وتاكل ما الكلام كده فانت قل جئت الى هذا الشيء. طب إذا أنت لو مثلا مش تأكل هيقع بك الإيم الموت أنت هتموت مفيش خلاص أو اتصلت بناس هيقول لك مش عارف بعد يومين طب أنت بعد يومين ده هيجي يخدوك جثة فهم الكلام إذا سيقع عليك الإضراء يبقى هنا الإيم هنا أمر الضرورة إذا أنت ألجأت إلى شيء بحيث ألا يكون له بديل بحيث ألا يكون له بدئ يعني مثلا لو ألجأ العبد إلى المحرم لكن هناك بديل حلال لا يجوز له أن يقترب من ذاك المحرم تعال نضرب المسألة دي واقع على الأرض الأحوال مثلا في أيامنا دي الظروف الاقتصادية وكلام ده كله فواحد جالوا شغلانا مثلا في بنك هيشتغل فيها هيخده سبع تمن عشر تلاف جنيه في الشهر وجات له شخدانة تانية هي تلت جنيه أربع جنيه فييجي الشيطان يسول له بإن ده بإن دي ضرورة واضح أو يكون هو مفتون فيرزق بشيخ مفتون زي فيقول له دي ضرورة واضح هذه ليست بيك ليست بضرورة لأن هناك إيه؟ البديل وهو الحلال خذ بالك حتى وإن لم يكن هناك عمل بديل حلال فإنما تصبر على ابتلاء الله وتبحث عن الحلال لأن الربا لا يندرج تحت الضرورة الربا لا يندرج تحت تحت أمر الضرورة لأنك أنت الذي ألجئت ألجأت نفسك إليه خد بالك أنت الذي ألجأت نفسك ألجأت نفسك إليه فالسؤال هل يجوز إن واحد يحتاج بأن مفيش فيش جواز ومش عارف الجوز أن يقع في الزنا ودي ضرورة الجواب الجواب لأن إحنا في زماننا الآن صار كل شيء أي إنسان محتاج حاجة فهيقول لك هذه ضرورة هذه ضرورة فمن اضطر لا فإذا كان الزنا بالله لا يكون فيه الضرورة فالربا الذي أشد من الزنا لا يدخله لا يدخله أمر الضرورة طبعا سجن هتسجن وهتحبس لو ما خدتش كارد من البنك أنت الذي ألجأت نفسك إلى الوقوع في المحرم أنت الذي ألجأت نفسك في الوقوع في الوقوع إلى المحضة يفهم الكلام إذن الضرورة هي النجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له إيه بحيث ألا يكون له بديل دليل القاعدة دي إيه مهم جدا دليل التعريف ده إيه دليل التعريف تعريف الضرورة اللي احنا قلنا اللجوء إلى الشيء حيث أن يكون له بديل دليل التعريف بخلاف دليل القعدة واضح الكلام كذا حديث ثعلبة الخشنية رضي الله عنه وكان صيادا فقال يا رسول الله وهذا عند أحمد والترمذي وابن ماجه قال يا رسول الله إنا نكون بأرض أهل كتاب أفنطبخ فِي قدورهم وَنَشْرَبُ فِي آنيتهم. عندنا مثلاً قدور، القدور دي هم ما فيها إيه؟ الخنزير. والآنية بيشربوا فيها خمرة. وإحنا ما عندناش حاجة. إن بأرض أهل كتاب أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آ في آنيتهم. فقال النبي عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحدوها بالماء النبي العرسلم قال حكتين قال إيه لم تجدوا غيرها يبقى أول حاجة ابحث اثنين فارحدوها بالماء глубى إيه لم تجدوا غيرها يعني ما فيش بديل في رواية للترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اضطررتم إليها فارحضوها بالماء طب إيه الفرق هنا إن إيه لم تجدوا الرواية ثانية إيه فإيه اضطررتم يبقى هذه اللفظة تفسرها لإيه تفسرها اللفظة الأولى إن الضرورة إن اضطررتم يعني إيه لم تجدوا غيرها يبقى الدليل على تعريف القاعدة هذا الإيه هذا الحديث صحيح الكلام كده يبقى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن الله عز وجل قال فإن اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا, فلا إثم عليهم إن الله غفور رحيم قوله تعالى فإن فمن اضطر غير باغ ولا, ولا عاد لا يبغي ولا يكون ولا يكون معتدي واضح بمعنى انه عنده البديل وذهب الى هذا الامر بدأ اسمه معتدي واضح الكلام البغي مجاوزة الحد ان الشيء ده هو اضطر اليه زي ما قلنا مثلا اضطر الى الاكل مثلا اللحم المحرم ده يبقى أنت هنا تأكل مجرد أن تسد لي، أنت الجوع وأنت بتنوي وتعلم أن هذا، إيه؟ أن هذا في الأصل حرام فلا تبغي مع فلا تبغي على نفسك بمعنى أنك حينما تأكل إنما يأكل بشبع وليس في الأصل أصلا ضرورة ودي قاعدة في من جملة قواعد الضرورة. بانه حتى تكون الضرورة صحيحة حتى تكون الضروره صحيحه لابد وان يكون الضرر واقع غير متوقع لابد ان يكون الضرر واقع غير غير متوقع فإذا كان الضرر متوقع لكن غير واقع مفهوم فهنا يكون باغيا لو ارتكب هذا المحرم يكون باغيا ان فعل هذا المحرم وضع الكلام يبقى كده فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم على طيب يبقى فهمنا أولا تعريف معنى كلمة الضرورة وهذه أدلتها وهذه لها أصل الأمر الذي يلي ضوابط الضرورة ليست على الإطلاق أنك تقولين دا إن هذه ضرورة الضابط الأول في أمر الضرورة أن يكون الضرر يرفع بالتعدي على الغير تقولش أنا أعمل إيه لضرورة بمعنى مثال قال لك شوف بقى أنت لو ما قتلتش الراجل ده هنخلص عليك وما حدش يعرف يخلص عليك غيرك محدش يعرف ما يخ... يريحنا منه إلا أنت أنت اللي بتخش عليه وانت اللي بتطلع وانت اللي تعرفه وانت اللي تكلمه وانت مش عارف إيه فقو معك مفتاح البيت بتاعه كمان يعني بريحك هتخش عليه وتريحنا منه عشان الراجل ده أعرفنا وتعبنا وكلا مش هتعمل الكصة دي يبقى أنت إيه هنصلي عليه وهنريحك إحنا هل له أن يقول طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا كده مضطر انا كده ايه؟ مضطر فهعمل ايه؟ ربنا بقى لي ويروح يقتله؟ الجواب لا لان من ضوابطها قالوا وهو ايه؟ عدم وقوعه على الغير بالتعدي على الغير ما يجيش مثلا واحد مسلم مثلا أمريكي مسلم أمريكي وقالوا له أنه أنت لازم دلوقتي في كتيبة طلعة هتروح تقتل المسلمين خلاص جدا زي ما كانوا يعملوا مثلا في العراق ولا بيعملوا فين ويعملوا فين هيقول له هيروح أنت تروح مثلا وتأتي في في المكان ده فده اسمه ايه؟ مسلم ما ينفعش يقول لنا مضطر طب هكسر الأوامر تكسر الأوامر وهذا اسمه ابتلاء تصبر عليه لأن هذا دمه محرم إن دماؤكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم ولا يحل في الشرع قتله لا يجوز في الشرع أن يقتل ما في دليل على ذلك صح كلام لأن القتال قسمين قتلهم بحق وقتل بغير حق كما قال تعالى ويقتلون النفس التي حرم الله إلا إلا بالحق عيدا بيضاد القتل الخوارج صحيح الكلام جدا هذا اسمه قتل هذا بحق لكن هناك نفس محرمة ما ينفع أبدا فكما أن نفسك مع فنفسه أيضا فنفسه أيضا مع صومه من ضوابطها ألا يكون التعدي بها على على الغير لا يجوز أبدا ما تقولش أنا مضطر أعمل إيه فأروح سرق من أروح سرق الشيخ أعمل إيه مضطر هنا إيه لا يجوز أصلا أنك تسرق أمواله لأن أمواله معصومه أفهم لكن هنا فيه استثناء إذا اضطر إلى طعام جعان أعمل إيه والشيخ مثلا قاعد وعنده جنينة ومش عارف أعمل لي تفاح وشوي توت وشوي تمر وبتاع وكلام ده أنا أنا هموت أنا هموت من الجوع وماشي وما عرفش راح فين بس أنا لقيت بقى شوي تمر وبتاع هل لي أن آكل وإلا لم يدري الجوابه نعم وهذا نص حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي وعند أحمد بل عند أصحاب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها عندك قول الحديث عندك إذا مررتم بحائط ها فليأكل ولا يتخذ خبنة وفي رواية للترمز من بن عمر قال ولا يحملن معه شيئا لا يتخذ خبنا يعني ما ياخدش مع حاجة ويسرق الكلام ده انت جعان يبقى ايه تأكل بقدر انك تشبع خلاص تأكل بقدر ان بقدر الشبع اذا اذن اذن لك الايه اذن لك الشرع في هذه في هذه المسألة قال ولا يتخذ خبنا قال فان أخذ فبلغ القطع قطع يعني هو قال خلاص بقى انت جعان وماشي في الشارع جعان جدا طب ماشي وبعدين مدت ايدك رحت واخير لك شوية توت عادي تاكل مفهوم؟ مش الحمد لله شبعد أخد لي بقى ايه ها ثلاثة كيلو الحجة وخمسة كيلو العيال أو أقطع لي الشجرة دو أحملها على العربية ونروح بقى إيه لفككة هناك براحتنا لأنا لسه هناك إيه هات يا ابن المنشار فبقى إحنا بقى مع نفسنا إيه نفككها هناك براحتنا أو رح واخد له مثلا من تحت كده وحمل على عربياته إيه ومع نفسنا إحنا بقى هناك بقى حتى هو لسه أخدر يبقى يصفر هناك زي واحد وقف عربيت أصب شوف عشان الأهل اللي ما بيعلموش الأولاد الحلال المال الأكل الحلال المواقف العربيه الاصبع قبل ما يروح للراجل ده أنا شايفه بعيني ده بعيني قبل ما يروح خارج من الصلاة قبل ما يروح للراجل يقول له عربيه القصب جت فالعيال واقفين الواد راح ناطط هي تحت بيت لقيت الواد راح ناطط ولقيت الواد تاني في البلكونه يعني متفقين مع بعض قال ابلس شيطين يعني يعني ابليس ياخد عندنا كورس الواد طلع على العربيه والثاني في البلكونة يقول له احذف يروح جزك القصبة وبيحذف حدفة محترف والثاني يمسك وروح رمي فين؟ في الشقة جوه مش في البلكونة رح رمي في الشقة جوه والثاني يحذف ويرمي في الشقة جوه ما احنا مش هناخد يعني انت مثلا ايه؟ خد عود عايز يأكل نفسه فيه لا ده عايز ايه يحمل طن جوه واحنا بقى ايه؟ اما نخش جوه مصبص ما احنا نفسينا فهمني احنا لسه بقى لسه هنقعد وبتاع لا احنا نقعد والمصمص معنا ده احنا نجيب العيله مصمص معنا يا ابن حرام ما ينفع واضح يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بلغ القطع قطع يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ربع الدينار الدينار 4 جرام وربع 4 جرام وربع ذهب خلاص كده نص الجرام اثنين جر... الدينار اثنين جرام وثم خلاص كده يبقى جرام وإيه قول جرام كده وخمس مثلا يبقى لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة يبقى لو واحد مثلا سرق في ما ليس من حقي في ربع دينار اللي هو الجرام الجرام عامل كم مثلا وليكن عامل ستمائة جنيه سبعمائة جنيه لو سرق مثلا ألف جنيه ألف جنيه إيده دي في الشرع تتقطع إيده شرعي طب هو بقى خد مثلا تفاح فيما يعادل ذلك وقعد يأكل يأكل مفهوم وراح محول له بقى إقفاص زي صاحبنا ده وراح ماشي فيما يعادل أكثر أو ألف جنيه مثلا ده حكمه القطع مفهوم يبقى هنا الشرع بين لك إنك ممكن إيه إنك ممكن تأكل خلاص لك أن تأكل لذلك مثلا في صحيح الإمام البخاري أن رجلا جاع فدخل حائطا فأكل منه فأمسك صاحب الحائط الحائط اللي هي لإيه الجنينة وسميت الجنينة حائط لأنها تحاط تحاط بالأشجار أو تحاط بصور فأكل فأمسكه صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عدم العفو يعني ادلوا علي تموت وفي الآخر رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شأنه قال يا رسول الله دخل حائطي بغير إذن مني وجعل يأكل قال يا رسول الله التاني بقى بيرد قال يا رسول الله قدر بني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى صاحب الحق قال فلا أنت أطعمته ولا أنت تركته يعني أنت لا لأطعمته ولا مسبته بالمعروف لا لأكلته وعدمته العفية يعني لا منك أنت أجلته ولا منك أنت حتى قلت له كلمة كويسة مفهوم؟ ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلامه الأحاديث مثل هذا إنه يجوز أن أنه يجوز أن يأكل واضح لذلك لو أن لذلك مثلا عام الرماده لماذا عمر رضي الله عنه لم يطبق القطع في عام الرماده لأن العام هذا العام كان به مجاع كان في جوع كان ابتلاء وكان هناك إيه جوع فكان ممكن ده يأكله وزوجته تأكله وده مش عارف عياله يأكله وده مش عارف اين فكان حتى ما في تعزير ما في تعزير لمن اخذ فاي اخذ فأكل لان الاصل ان من كان معه واجب عليه ان يكون على يكون معه من لم يكن معه واضح ده اصل ده ابن حزم يقول لك فاربعين واجب ان تطعمه يبقى هنا ايه جزلة هو ان ايه يجوز له أن يأكل ولكن لا ولكن لا يأخذ ولكن لا يأخذ لذلك كنت افتكر واحد أيام ما بعد 25 يناير الصورة المشؤومة دي فالولد خارج من سوبر ماركت شاي واخد معاه غطة عربية شاي الغطة عربية غطة عربية وعم عبي فيه السوبر ماركت كله مفهوم وهو يعني عمل مفيش صاحبنا ذا كده رفيع طب والواج شايل بتاع محني شايل السوبر ماركت كله في, ال... في ال... يعني شوف لما واحد وراح يسرق بغطة عربية يعني انت مثلا كيس اسود مثلا تفهم؟ وبرضه حرام بس ايه يعني كيس اسود مثلا عبي فيه اتنين سلم وانتنين تونة عصير مانجا قد الليلة يعني أعش نفسي ماشي زيده والفطار اتنين جبنا مثلا فرخاية للغدى بتاع بكرة لكن انت واخدلي الغطى عربية ما فهم؟ كل وقت شايل بوج قد كده ومحني على ظهره بتقوله يا ابني يا ابني هتاكل حرام بيقول لي يا شيخ كل حرام واشرب حرام تكبر قواني ادي ايه ادي التعليم بتاع الـ بتاع الـ الافلام ادي الافلام يا اللي بيعلموه ولا حشيش حرام قول له لو حرام دينا بنحرقه ولو حلال دينا بنشربه ما هو ده اللي بيعلموه ده اللي بيعلموه بس الله السلامه في العافيه اذا هنا فيه ضوابط لامر الايه لأمر الضروره اللي يكون هناك التعدي على التعدي على أمر الغير التعدي على أمر الغير طيب قولنا الضابط الثاني أن يكون الضرر واقع غير غير متوقع غير متوقع يفهم الكلام كده الأمر الثالث أن الضرر الذي من الضرورة لا يزال بالضرر الضرر لا يزال بضرر يعني يقول لك مثلا أنا هشتري هاخد كيلية من فلان اللي هو التبرع بالأعبار عموما يعني فهيدي مثلا هياخد منه الكيلية هياخد منه الكبد هياخد منه فص من الكبد حاجة من الكيلية الكلام ده كله طيب ليه يقول لك لأنه هذا مضطر طيب الضرر هنا الذي وقع عليك واضطررت إلى ذلك إذا أردت أن تزيله سيزال بإيه بضرر زي صاحبنا اللي عايز يدفع عن نفسه القتل فعايز يقتل مين درر. واحد تاني فالضرر لا يزال ضرر لا يزال بالضرر فإنت عشان تزيل ضررك فتاخد من واحد تاني هذا ضرر سيقع عليه هو أيضا وهو أحد يقول لك ما فيهاش حاجة لما تدي له كلية عادي خالص ما انت لك اتنين تما تدي له عين يعني عشان ليه عين تانية ادي له ويد عشان ليه التانية ايه الكلام الفارغ ده لك ما هتعيش كويس جدا مش ممكن ما يصح كلام من اطباء ما يصح ابدا ان حد يقول انه ياخد كلية ويعرف يعيش بالتانية كويس مش ممكن ابدا ما يستطيع العيش كما كان يعيش واضح بواحدة لأن الله عز وجل المقدر المقتدر القدير سبحانه وتعالى قدر هذا في مثل هذا الأمر لأن الله عز وجل يعلم أن هذا يصلحك لا يصلحك إلا هذا الأمر يقول له هيخذ بس فص كبد أو مش عارف إيه ما يصح أبدا يبقى هنا الضرر لا يزال الضرر لا يزال بالضرر يبقى ما تقولش أني دي إيه أني دي ضرورة أضف إلى ذلك إن الذي سيتبرع هو لا يملكها هو أصلا لا لا يملك هذا العضو والنبي عليه الصلاة قال لا تبع ما لا تملك لا تبع ما لا لا تبع ما لا تملك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ها كان عنهم كان عنهم مسؤوله إذا أنت أصلاً لا تملك فلا تبع ما لا تبع ما لا تملك أضف إلى ذلك أنه لا يعوض، أنه لا يعوض. ما يخدش مثلا كبد يقول لك أصلها يعوض، فالصين الكبد أو مش عارف إيه هذا يعوض. مفهوم الكلام؟ كلام من بعض الأطباء اللي هم بأصحاب الأشغال أصحاب الأموال هذا كلام غير صحيح لأن كلمة يعوض لأن الدم الدم هذا لو تبرع به أحد لمن يستحقه لمن يستحقه مش عربيات وقفة بالشارع ايوه استاذنا والله مش عارف مستشفى ايه محتاجة محتاجة تبرع الدم كلام فارغ دم بياخده منك يروح بعوض الكلام ده تحت ايدي مش حد بيحكي لي الكلام ده انا شفته بعيني الكلام ده شايفه بعيني بعيني انا وعشته ولمسته مفهوم؟ يوقف العربيات وقفت أيها أستاذنا الكرنيه ويحط للكرنيه مش عارف ايه من الأصر العيني ولا كرنيه بتاعه وجايين فعلا من هناك هم فعلا او من المستشفى مش عارف الموظفين او مستشفى مش عارف ايه او مستشفى ايه وفعلا هم من هناك وكرنيهاتهم فعلا وحقيقة لكن الدمي ده بيروح بيت باع بياخدوه بيبيعوه بيحطوه في بيحطوه في الخزينة بيبيعوه هناك يعني حصلت مواقف كتير جدا مش وقته ان انا اتكلم فيها لكن ده ملخص المسألة لدرجة مثلا ان المستشفى اللي هي المستشفى اللي هي كتير جدا من الامور بتاعتها اللي هو الدم اللي يتبرع بيروح ليها وقال لك الأطفال ومش عارف ايه ده كنا بنزور واحد فامرأة بنتها هتعمل عملية خلاص ومحتاجة دم دلوقتي دلوقتي هو محتاجة دم دلوقتي هتموت البنت هتموت محتاجة دم دلوقتي والأم الوحدها واضح طيب في وبتبكي يعني دمع هتون لا ينقطع طيب ايه محتاجة دم وبتع جريت معاهم طيب يا جماعة احنا عايزين دم وبنك مش عارف مكان الدم المتبرع بص العلوان مكان التبرع الدم موجود جوه يبقى ده المكان اللي فيه الدم الايه بتاع التبرع يفطى كده عشان لو دخل مثلا وزير الصحة بص يا فان ده مش عارف ايه وده بتاع شغل مافيا دي مافيا كلها ده مافيا الدواء ومافيا الدم والكسط دي كلها تقولهم يا جماعة طيب احنا دلوقتي محتاجين دم البتاع مقفول البتاع مقفول فين اللي قالك والله اللي اللي هو الامين بتاع مش عارف ايه نزل تحت على الطابنين بتاع لفين قال لك في الدور اللي تحت نزلنا في الدور اللي تحت فين يا جماعه الامين بتاع قال لك جواص مش هنا مش موجود اصلا النهارده قال طب يا جماعة المفتاح مع مين قال لك المفتاح معه هو فهمت القصه المفتاح معه هو طب, طب الراجل يعني في حاجه اسمها مفتاح معاه هو انا هو قافل على خيار محتاجين مثلا خيارتين نعمل سلطه فمش موجود خلاص مش مهم نقضي الصلطة من غير الخيار ده دم يعني ده دم ولو مش طب ما هو فيه ده فيه بديل بيبقى فيه بديل اتنين شغالين ثلاثة شغالين عشرة شغالين المهم ده بيبقى ايه؟ بيبقى مفتوح فواحد راح جاب من اخرها هل عايزين تشتروا؟ عايزين دم تشتروا. جاب من يعني الراجل اللي عارف انت زي المعتزلة كده ما بيريحه الله لا يورى بغير بقى الأشعار يبى يفضل يلف ويدور على يا يورا لكن لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء والله طماق جمل آخر يقول لا يورا فهمت قال لك الله لا يورا خلاص خلص أنا كده فهمت بضلش بقى يتلف ويدور عليه تقول المفتاح تحته والمفتاح فوق والرجل ما واخذ إجازة وقصص ذي والليل راح يصيف راح يصير سيف الدم راح الجمل آخر قال متاعزين دم اه لازم تشتريه ياه ما تشوفوا حد ايه مش فعل انتبرع لكو لما ده, ده الدم اللي اصلا الناس اصلا متبرع بيه خد بالك دي حالة دي حالة فالراج الدكتور اللي هناك اللي واقف قالوا انتو عايزين دم اه عايزين دم خلاص. اشتروا الكيس بكام والله في كيس بسبعين وكيس بكيس بمية وخمسين وفي كيس الكلام ده طبعا كان من كم سنة طبعا مش عارف بقى الكيس بكام انت عارف الحاجة بتغلى. مفهوم الكلام اه بخمسمائة جنيه كيس بخمسمائة جنيه آه. واضح الكلام كده ويقول لك يا ما تدي دم أكتر الأجر إن شاء الله أكتر فهم طب وبعدين والمرأة أصلا شكلها يعني غلبان مكوش حاجة روحتي مكلم واحد ومش عارف إيه وروحنا والبنت فين البنت هنا برعنا لها بال... برعنا بال الدب والحمد لله رب العالمين كانت الفصيلة إيه موافقة فشوف الـ الـ الأمور فانت عشان ما يجيش يقول لك ايه هو الدم بياتغير بي لان الدم هذا ايه سيأتي يتغير الدم هذا ايه سيتغير يروح وانت بتاخد دم كده راح دعك عليك بشوية عصير ويقول لك ولا مش عارف حيث تتملتو وتروح وكالها وانت فرعان بالملتو ايه تنملتو ماليه حد الدم هي بص هي يعني هي هو صح اللي انت تقوله بس هي كلها عبارة عن ايه وسائل بحيث انها تنصب في المسألة دي زي البنوك مثلا بيخترعوا عدة امور بحيث انها تنصب في هذه المسألة بصلا فهنا لا يجوز انه يتبرع بالايه بهذا العضل الاعضاء لانه اصلا لا يملكها لا تبع ماله اثنين بان هذا الضرر لا يزال به لا يزال بالضرر الأمر الثالث بأن اليقين لا يزال بالشك لا يزال بالشك لانه يقول لك مثلا بعض الأطباء الكبار صريح مع ان العبد تبرع مش تبرع هو باع هو باع فبيقول لك احنا ما نعرفش خد بالك بيقول لك احنا ما نعرفش ان الجزء ده الجزء ده هل سيأخذه الجسد أم يلفظه؟ ما هو مش كل حاجة بيقبلها الجسد؟ أفهم الكلام ممكن يلفظه زي الدم مثلا فصيلتكذا كذا بعد ما برا ما تمشيش مع فصيلتكذا فممكن يأخذ منه ال الكلى أو يأخذ منه مش عارف الكبد أو فص الكبد فييجي يضعه هنا لا يقبل يبقى احنا كده وقعنا في ضررين وقعنا في ضررين وضح الكلام والضرر هنا يزال أصله أنه يزال والضرر لا يزال به الضرر لا يزال بالضرر واضح الكلام يبقى هذه عدة ضوابط لمسألة لمسألة الضرورة لكن الضرورة على خلاف الأصل الضرورة عارض للأصل فإذا وقع الضرر فإن لا محرم مع ضرورة لا محرم مع الدرورة. كما أن القاعدة أيضاً لا واجب مع عجز كما أنه لا واجب مع العجز يعني يسقط الواجب عند العجز فيسقط المحرم عند؟ عند الضرورة كما أنك تعجز عن القيام فيسقط وجوب القيام ولك أن تجيس فكذلك عند أمر الضرورة يسقط هنا الأمر يسقط هنا أمر المحرم عند الضرورة لكن هنا استثناء برضو للشيخ يذكر قال وكل ممنوع فللضرورة يباح يباح لهذه الضرورة قال والمكروه عند, والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية يعني لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية دي. أول شيء القعدة دي ألا وهي محرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجح يعني إيه محرم تحريم الوسائل أولا لازم نفهم أن المحرم ده قسمين. أن المحرم قسمين. محرم يسمى بتحريم الوسيلة ويحرم يسمى بتحريم المقصد أي أن الشرع حرم لهذا المقصد يعني اضرب لي أمثلة على ذلك مثلا عندنا محرم اللي هو المقصد الزنا عيزا بالله ده تحريم تحريم مقصد لذلك هذا المحرم حرم كل شيء يوصل إيه؟ يوصل إليه واضح الكلام ولا يباح مع ضرورة ولا غيرها طيب التشبه تشبه الرجال بالنساء ده مقصد أن الشرع ينهاك أن تصل إليه ده مقصد لكن فيه وسائل توصل توصل لهذا هذا المقصد. مثلا النظر للمرأة هذا محرم لذاته محرم لذاته والنظر إلى النساء حرام وكل المؤمنين يغضوا من أبصاره اللي هي مصيبة الزمن اللي احنا عايشين فيها بس الله الصلاة والسلام غض البصر طهارة لقلبك وطهارة لدينك غض البصر محرم لذاته لكن السؤال هنا هل هو محرم لمقصد تحريم قصد أن تحريم وسيلة هو وسيلة حرمه الشرع لأنه وسيلة سيوصل إلى الزنا صحيح الكلام كده سيوصل إلى الزنا لأنه لازم إن ينظر ويقعد يصفح ويفعص في ايديها ويقعد معاها ويضحكوا مع بعض ومش عارف ايه وتقول له اصلي هنا ابيض اقول لك لا ابيض عليك انت بقى. ابيض ايه ده هنا اسود لان كل اناء ينبح بما فيه لازم يصل الامر الى ذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والفرط يصدق ذلك او يكذبه يصدقوا ذلك لابد أن يصل إلى الزنا لذلك شوف الآية وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم جاب حفظ الفرج بعد بعد غض البصر لأنه موصل إليه لازم لازم مش اللي يقول لك أنتم متشددين أنتم مش عارف إيه أنتم بتاع أنتم مش إحنا المتشددين أنتم اللي متسيدين مش إحنا متشددين أنت ليه إذا أنت المتسيب فهم؟ وفي الآخر يقع المحظور ويقول لك إريد إلي جرى مكان يبقى النظر تحريم وسيلة مش مقصد عشان كده لما كان تحريم وسيلة أبيحة للمصلحة الراجحة أبيحة للمصلحة الراجحة كأن يريد أن يتزوج فله أن ينظر لها صح كده ولا يخدها في شوال كده وروحه هنكتب عليك دلوقتي وخلاص ما ينفعش تشوفها لأنه كل المؤمنين يغض من أوصارهم الجواب لا طبعا ما ينفعش النبي عليه السلام قال في حديث المغيرة بن شعبة قال هل نظرت إليها قال انظر إليها ابن حزم يقول لك يجب أن ينظر إليها يجب أن ينظر إليها وده الصحيح أن ينظر إليها لكن الشرع هنا أباح للايه للمصلحة الراجح القاضي ينفع يشوف الشهداء آه؟ لازم يشوف المتهبة لازم ما تقولش أنا منطقبة وما ينفعش أكشف نقابي لا لازم لأن المصلحة لمصلحة راجحة مفهوم لو أنت معاك زوجتك وهي منطقبة ورايحين تحج ولا تعتمر ولا مش عارف إيه وما فيش إلا راجل هو اللي هيشوفها خلاص هل ممكن انه يراها يكتشف النقاب وراها هي هي اللي في الظور الباسبور اللي مش هي لا ممكن يكون راجل وراجع يعمل مصائب يبقى هذه وبحل المصلحة الراجحة الا وهي عدم وقوع مصائب ومشاكل بتحصل من من اخوه يجي يقول ما ينفعش تشوفها ازاي مش عارف ايه لا هذا حرام ومش... طب وبعدين طب ما فيش غيره طب قدت واحدة مضيفة قدت واحدة أخت مفيش فيش أخت هنا ما فيش واحدة دلوقت يعني ممكن في في المطارات ممكن تلاقي مفهوم وممكن تضطر انك ما تلاقيش حاجة طب ما هنا في مصلحة اللي هي حفظ أمن الناس وحفظ أمن البلد لازم أشوف مين دي ومين اللي في الباسبور دي ومين اللي في البطاقة دي مفهوم فالجهل يؤدي الأكثر وتحصل مشاكل وفي في الآخر برضو هل تشاهد ما هو لازم يبقى هنا ما حرم تحريم الوسيلة يباحه للمصلحة هو هو نفس الآخر اللي يجي يقول لك حرمت حد يشوفها في المطار طبعا لما راحت عشان تروح يزب النور الراجل بتاع اللي هو بتاع الكرنيهات ومش عارفه عشان تضي صوتها ما لاتم يشوفها هي دي ولا مش به فتروح كشف النقاب طب ليه يقول لك ضرورة ياسر برهامي يقول لك ضرورة أفتت الدين قال لك دي ضرورة إيوالله، مفهوم؟ يبقى ما حرم تحريم الوسيلة يباح المصلحة، يباح مصلحة الراجح يبقى القاضي له أن ينظر، أن ينظر ليه. واحدة هالشركك في بيع وشراء، وهي من هتشاركك في بيع وشراء، ينفع إن أنا أراها، ردوا عليه. آه، لازم، لازم أراها. هي دي اللي في البطاقة ولا ولا مش هي. دي في فلوس هتشتغل في أموال، والأصل فيها الحرمة. مفهوم الكلام كده يبقى ما أبيح لي ما حر ما تحريم الوزائل يباح للمصلحة الراجحة يباح للمصلحة الراجحة خلاص وليكن مثلا لا يطب النساء إلا النساء ولا يطب الرجال إلا إلا الرجال هذا الأصل هذا هو الأصل لأنها كشف عورات مفهوم لكن هذا أنه لا يوجد امرأة في القرية لا يوجد امرأة في القرية ما في ما فيش خالص وهذه المرأة تريد أن تلد تريد أن تلد دي مش مصلحة راجحة دي دي ضرورة بقى لأن ممكن تموت ما فيش غيره أو واحد مثلا يتصل بيا بالليل يقول لي زوجتي خلاص هتولد وأنا مش عارف أعمل إيه وهتموت مني طب الله تبغى أنا وأنا دكتور ولادة طب عايز مني إيه يعني وهو فيها الزلة غريبة كده يعني حاجات بتنقطك فانا طب اعمل ايه يعني قولي اقدر اختمك بايه يقولي لا مش الموضوع مش كده هو فيه الدكتورة لكن الدكتورة دي نايمة وما تصحاش ازلك اي دكتورة توقفاش لها اين دكتورة تخش دكتورة لازم توقفاش لها هي اصلا لا تنفع في الدكتورة ولا تنفع في حياتها الزوجية مفهوم؟ لان لازم بالدكتورة يعني مش ملكها مكتوب عليها وقفة كده مش ملكها مش مش ملك بيتها مش ملك زوجها مش ملك أولادها فلازم تدخل وتخرج وتروح وتخشها مش عارف على بيوت وتعمل وا وا الى آخرة فلازم الأمور دي وما فيش ما, ما نبغوش في ما في مكانهم حتى كده طب وبعدين قال طيب أقرب واحد هو الدكتور ده اتصلنا به الإيج دلوقتي فينفع فأنا بقول لا أو مش عارف ايه واللي جنبه يسئوله يا شيخ ده بيقول لا أو طب والبنت هتموت ومش عارف ايه قلتولي يا ابني دي ضرورة قال لي ازاي ده حرام دي كشف عورات قلتولي يا حبيبي دي هتموت اصلا يعني دي هتموت دي كده هتموت والبنت ضعيفة ابوه يقولي دي ضعيفة دي هتموت ومش عارف يبقى هذه اصلا دي مش مصلحة الرجاحة دي ضرورة مفهوم ففي حاجات ما تخلطش ما تبقاش يعني يئمة أكثر ميوعا ويئمة أكثر جهلا مفهوم؟ في أمور أن أنا أقف على الأصل أقف على الأصل لا يجوز كشف العورات الأصل مفهوم؟ لكن هنا هذه اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بحيث ألا يكون له بديل واضح الكلام؟ فهنا أمر ضروري لكن مثلا ما في إلا مثلا الرجل هذا الذي سيكشف عليها تغمع عليها ومش عارف إيه وكلام بكل الأصل أن المرأة تطببها المرأة المسلمة إذا لم توجد مرأة مسلمة فمرأة مرأة كافرة واضح كلام وإلا فهنا يباح للمصلحة المين المصلحة الراجحة وقلت مصلحة لأنها حاجة وليست بضرورة ليست بضرورة بضرورة لأنها لم تموت مثلا إذا لم تكشف لكن هذا سيسبب زيادة في الإيم في المرض سيسبب زيادة في المرض وقد يؤدي إلى وقد يؤدي إلى الموت لذلك يقول لك الحاجة تقوم قد تقوم الحاجة مقام الضرورة قد تقوم الحاجة مقام الضرورة متى لأنها قد تقول إلى إلى موتها فهذه تقوم مقام الضرورة واضح الكلام إذن هل له أن يكشف عليها؟ نعم يكشف عليها بقدر المستطاع يعني مثلا الكشف فين؟ الكشف مثلا هنا في إيديا هنا متروح الشرسة رفع الغيت الغاية الغاية كتفاها مثلا مفهوم؟ يقدر مثلا يكشف مثلا من غير ما يرفع الثياب أو, أو إلى آخره فهذا هو الأصل مفهوم؟ لكن المسألة أنك تفرق بين الأصل وبين وبين العرض وبين العرب يبقى ما حر تحريم الوسائل يباحل للمصلحة الرجاحة امرأة انت راكب عربية وفي مثلا قالت لك ايه طب انزل بس عشان عارف عشان عارف انزل فانت انزلت عشان هي تنزل خلاص وهي نزلة الولية تكابلت في في رجلها هتنزل على وشها على قدر ابيتها هتموت مفهوم فانت روحت ايه روحت تساندها هتوقع هتموت فانت هر روح تسنين انت عارف السواب يروح طالعها و هتوقع يعني انت ممكن اصلا تنزل عشان واحد رسيب كدر التين مش في دماغه حاجة مفهوم؟ فهل يجوز جوز هنا الننة سندها؟ الجواب؟ اه ستة مثلا مش قادرة تنزل رجلها مش عارف مريضة برجلها ولا بتاع مش قادرة تنزل مفهوم؟ وما فيش بنات فبتقول لك بس بعد اذنك بس ايدك بس لشان ايه؟ أنزل بس وهي مثلا عندها شلل ولا عندها مش عارف إيه ولا الكلام ده كله هل يجوز إنك تعطيها يدك حتى تنزل؟ لأن أصلاً مصافحة والمس محرم لكن محرم تحريم وسيله لأنه سيوصل إلى الزنا لكن هنا وبيحلي المصلحة الراجحة مفهوم لأنك إيه لم تعطيها لأن ما, ما فعش يدك إيه طب خلاص يا بن تروح نزله تروح واع لك دور أبيه تروح مات ده يصح أبدا؟ ده جهل ده, ده جهل ده غباء دي غباوة زي ما ابن الثامين رحم الله علي يقول لك على مثال مثل هذه المسائل ده غباوة يفقى ما حرم تحريم الوسائل يباح في المصلحة للرجع في الحديث اللي رواه أبي داود وأحمل والتنمذي أن عبد الرحمن بن عوف أصيب بحكة في جسدي تعرف حاسية؟ لا يعدوهش حاسية شدة دي عبد الرحمن بن عوف أصيب بذلك تعرف ده من بشرين بالجنة أصيبها بالإبن الحزية الشديدة دي أنت عارف أن الحرير أصلا محرم للرجال صح كده فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير لأن الحرير جعل الله فيه خاصية سبحان الله الحرير اللي هو من دود القز اللي هو الحرير الطبيعي الأصلي مش اللي بتقول عليه القميص حرير لا ده اسمي بس ده اسمه دي قماشة عادي لكن الحرير الذي هو من خيوط دودة القز لهو الحرير الطبيعي الغالي جدا ده دلوقتي مفهوم؟ وقد لا تجده إلا يعني في الأماكن في البلاد الرفاهية فأباح له النبي عليه الصلاة رخص له النبي عليه الصلاة في إيه؟ في لبس الحرير ليه؟ لأن لبس الحرير جعل الله فيه خصية لمنع إيه؟ لمنع هذه الحساسية يبقى هو في الأصل محرم طب تحريمه تحريم إيه وسيلة طب إيه هو المقصد أصلا تشبه بالنساء تشبه بالنساء صح كذا كلام يبقى لما كان لبس الحرير محرم لكن تحريمه مش تحريم مقصد ده تحريم وسيلة لأن المقصد هو التشبه بالنساء ده حرام ده المقصد الأعظم للشرع ألا تقترب منه فالشرع لما بيحرم شيء يحرم كل ما يوصل إذا إلى ذاك الشيء إذا حرم الشرع شيء حرم كل شيء يوصل إليه لا في الشرع ولا في العقل ان الشرع يحرم شيء ويبيح الوسائل اللي توصل إليه مش ممكن ابدا مش ممكن ابدا ان مثلا طب يعني تخيل مثلا إيه ناس الله العافيه في شاطئ البحر فيه بيغرق هيفتحوه ها يفتحوه لا ما يفتحوش ده ده عقلا ده عقلا يقول لك هو البحر بس اللي بيغرق بس احنا عايزين نفتح ما فيش حاجة كثمها كده أبدا فالشرع إذا حرم شيء يحرم كل شيء يوصل يوصل إليه مثلا الربع حرم فيحرم الكاتب صح كده؟ يحرم الشاهد فيحرم كل ما يوصل إليه واحد يقول لك أنا بس رايح معاه شاهد عشان الربع عشان القرض أنا شاهد بس معاه أنا مش أخذ معه حاجة. طيب ما هو أنت لولاك لما وصل، صح كذا؟ لولاك أنت لما لما وصل، فالشرع كما يقول ابن القيم رحمه الله شرعا وعقلا إذا حرم شيء، ها يحرم كل شيء يوصل يوصل إليه الخمر حرمها، الخمرة حرمها، لكن قال إيه؟ قال لعن الله في الخمر عشرة معين اللي هيشرب واحد اللي هيشرب واحد لكن في واحد هيجيب وواحد هيعصر وواحد هيوصل واحد وواحد وواحد كل دول خدمة لمين اللي هيشرب فاشتركوا كلهم في الايه في الاسم في الكبيرة كأنه شرب عجيب جدا ومن أعجب ما يكون أبي حنيفة جاء أبي حنيفة في المثالة دي أن يبيح أن العربية توصل لحم الخنزير أو توصل الخمر طب الخمر حرام يقول لك حرام ولحم الخنزير حرام لكن توصلها مباح إزاي طب ده ينفع يعني في حاجة في الدنيا كده أبدا إن أنا واحد صاحب عربي يقول لك حكم العربية ركوبها مباح هو الرجل ده يأخذ أجرة على إيه؟ على تحميل الشيء طب ده ينفع طب ما هو أصلا لولا هذه السيارة لما ذهبت هذه البضاعة إذا نصح مع إن النص فيه إيه وموصلها وموصلها لعن عن رسول الله الخامرة عشرة قال وموصلها الذي يوصلها لكن عند أبي حنيفة وعند الأحناف هو مش عارف النص عارفين النص لكن من أصول الأحناف ان ده خبر احد وعارض اللي في القرآن شربها اللي في القرآن الشرب اما ده خبر احد وضعت المسألة عرفت الاصل جيب نين اه هو ده اللي احنا نتكلم فيه يقول لك ده خبر احد فده عارض الايه عارض القرآن فاذا تعارض هنا مع القرآن يقدم امره القرآن والقرآن حرم الشر زي في الفاتحة عند أبي حنيفة الفاتحة دي أصلا لا ركن ولا واجب كمان إنك لو قرأت أي حاجة هو الواجب قرأت قرآن يعني الله أكبر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الله أركعت الصلاة دي عند أبي حنيفة صحيحة وفي النصوص اللي في الفاتحة قال لك لها من النصوص بأخبار أحد لأنها معارضة لقول تعالى فقرأوا ما تيسر من فهمت المسألة فهمت الدنيا ماشي ازاي فقرأوا ما تيسر من وانت لو قرأت اي قرآن خلاص فقرأوا ما تيسر من فهمت لها الوصول دي نسأل الله السلامة لعافية يبقى ما حرم يبقى القعدة ان الشرع اذا حرم شيء يحرم كل شيء يوصل يوصل إليه واضح وإذا أوجب الشرع فعل شيء إذا أوجب الشرع فعل كل شيء فعل شيء إنما يبين لك كل الوسائل الموصلة ليه؟ يبين ما تجيبش انت وسيلة من دماغك لأن كما أن العبادة الأصفية توقيف الوسائل توقفية كما أن العبادة توقفية الوسائل أيضا الوسائل أيضا توقفية واضح الكلام كده يبقى ما حرم تحريم الوسيلة يباح للمصلحة يباح للمصلحة الراجحة لذلك مثلا التصوير التصوير هذا محرم تحريم مقصد ولا تحريم وسيلة ها تحريم وسيلة واضح الى مقاصد مش مقصد واحد وديك شايف دلوقتي البلاية كلها من من التصوير من التصوير شوف دلوقتي اللي مش عارف ايه البنات واليوتيوب ومش عارف بلاية سودة انتوا عارفينها كل ده من التصوير والافلام وكل دي من التصوير والشرك نفسه يقع من التصوير ما شوف النصارى لازم عشان يعبد يسوع لازم يحط صورة يسوع قدامه لازم يحط صورة مريم قدامها عشان يعرف يعبد شيخ الصوفي لازم يحط شيخ الطريقة قدامه لأن الصورة دي مش مجرد صورة لا لأن المعتقد بأنه يقوم بالقلب يقوم بقلب الرجل نفسه أو هذه المرأة بأن هذه الصورة تحل فيها روحه يحل فيها روحه فلما يجي يكلمه ولما يجي مش عارف يخاطبه وإلى آخره هم مش بيخاطب صورة لا لأنه بيقوم بقلبه معتقد بأنه ده إيه ده روح فيه ده روح حلت فيه واضح وده بقى شغل إيه تناسخ, الـ الـ تناسخ الأرواح ده قول الشيعة بل قول أخبث الشيعة كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين هو باب السعادتين تعرفين ال مش عارف بها موجود دلوقتي ولا مش موجودة والله موجودة كتير قوي واحد مات مثلا وايه عصفورة وقفت على البلكونة ده روح ابو سيد ده روح ابو سيد ده أبو, ابو سيد بترفرف كل يوم العصفورة دي تجيلي وتقف على البلكونة دي روح ابو سيد مفهوم؟ في قطة طلعت بالليل دي روح مش عارف مين دي ارواح دي يا ابني ده ده أصلا أصل الشيعة قول الشيعة التناسخية الشيعة التناسخية أن يقول لك أن الكلب ده لما بيموت واحد شرير روحه بتحل فيه وأن الحمامة دي أو العصفور ده لما بيم واحد بيموت روحه طيب بتحل فيه الصالحين بتحلي فيه في المسألة دي في الحمامة واضح الكلام؟ انا مش عارف لو فرخة هتحلي فيها ايه؟ طب ينفع على كلها ولا ما ينفعش؟ مفهوم الكلام كده؟ ناسا الله السلامة العبية شو بقى الخزعبلات مش كانوا بيقولونها كده زمان؟ ها؟ ها؟ بقى لك يا ابن ايه يا ابن تطرب القطة بالليل؟ تطربش القطة بالليل لي؟ دي يا روح عربش روح مين دي؟ القطة بقى ايه روح فاهم انت؟ ها؟ ناسا الله السلامة العبية؟ فما حرم تحريم الوسيلة يباح للمصلحة ليه الراجحة يبقى أنا كده فهمت إن المحرمات إما تحريم مقصد إما تحريم إما تحريم وسيلة والمحرمات إذا كانت تحريم وسائل واحد هي أصلاً محرمة في الذاتها هي محرمة في ذاتها لكن يجوز فعلها إذا كانت لمصلحة إذا كانت لمصلحة راجحة وضع الكلم كده إذا كانت المصلحة نراجح قال هنا لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية يعني كالعرية ما هي أصلا العرية العرية مفرد عرايا والعرايا هو بيع بيع قال رخص حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس أبي هريرة قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرائة رخص في العرائة يعني إيه؟ يعني العرائة أنت بدي ثمن العرائة واضح كلام رخص في العرائة واحد يروح يروح الشواطئ يقول لك مرخص في العرائة جالس يعني حمق وغباوة العرائة هو بيع الطمر هو اخذ الطمر بالرطب يأخذ الطمر بر... يابسا بالرطب على النخل يعني كان ييجي مثلا واحد من العرب خلاص هو عنده ايه نفسه مثلا في رطب يكلها فعالف الرطب تبقى طريه كده وبلح طري وطمر وكلام ده وهو معه طمر جاف وضح. حاجات نشفة كده وهو عايز يأكل رطب عندوش وهو ما يعرفش يأكل, يأكل اللي هو الطمر اليابس ده اللي هو بيحطوه في اللغة في المية ده خلاص؟ فانت عندك رطب في النخل خلاص؟ وأنا عندي الطمر اليابس ده فأجي بأجي مثلا أقول لك ايه؟ أقول لك بص ايه رأيك تاخر الطمر اللي عندي؟ مفهوم؟ وتجيب ايه؟ وتجيب رطب من عندك وممكن يكون الطمر اللي أنا أدو لك أقل من الرطب اللي أنا هاخدها بس أنا محتاجها عايز اللي عالي عايز أتاكل عندي والزوجتي عايز أتاكل وأنا بحب الرطب ومش عارف إيه ما بنحبش الطمر ده وإنت ممكن تاخده إيه؟ تبيعه خلاص كده؟ أو ممكن تستخدمه في أي حاجة أو إنت بتحبه هل ينفع ده؟ مع أنه خد بالك ده الأصل إنه ربا والطمر بالطمر مثلاً بمثل مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع الأخذ والمعط منه معط منه الزواء فرخص النبي عليه الصلاة هنا الأمر للحاجة طبعا الشيء ده مش موجود مش موجود الآن مش موجود ده فيش حد مثلا يقول له خضوا الرطب والديني بلح يابس والكلام ده لكن يؤخذ منها ايه أنه ما حرم تحريم الوسيلة يباح للمصلحة يباح للمصلحة الراجعة يباح للمصلحة الراجعة مفهوم الكلام؟ لكن هنا مسألة إن ابن حزم يقول لك هذا استثناء من الربا هذا استثناء من استثناء من أمر الربا اللي هي الأصناف الستة الربوية في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبابة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الطمر بالطمر والشعير بالشعير والملح بالمذر ست أصنفه مثلا بمثل يدا بيد يعني مثلا بمثل أنا بحب طمر ناشف وأنا لعادة كيلو رطب وأحمد عندي طمر ناشف خلاص جدا أن لمعاه كيلو أقول له خد كيلو الديني كيلو لا يجوز زيادة ولا نقصان. مثلا بمثل يدا بيد إن أنا أقوله خد كيلو وما تقولي جت على بكرة خد كيلو بتاعه لا يدا يدا بيد. ده خاص في الستة في الستة أصناف خاص في الستة إيه في الستة أصناف لذلك مثلا هل يقاس على الستة أصناف غيرهم الجواب لا لأن غيرهم كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة ولم يذكر النبي عليه الصلاة إلا الستة أصناف يجي مثلا تجار الذهب تجار الذهب 99% او اكتر بيتعاملوا بالربا لان هو بياخد دهب بالقصد ما هو معوش سيولة فيقول له انا عايز كله ذهب، من التاجر كبير وهو تاجر سغنى كده فيقول له انا عايز كله دهب يقول له انا عايز كله دهب على انت يقول له على اخر الشهر ده حكمه حرام ده ربا ده حرام لان ربا عصم قال ايه الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد لو مش مثلا بمثلي بأيدا بيد سلم واستلم كده وده عامل بعمل كام عامل كذا تفضل فلوس اجه طب ما معاكش ما يلزمكش ما تشتغلش فيها صحي الكلام كده يجي في رمضان تجار ما عامش فلوس طبعا عايزين نجيب طم انا عايزين نجيب طم مثلا بمثلي يدا يبا سلم واستلم ما ينفعش فتا صين عايز تقول ايه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يداً بيد يداً بيد ماشي ما احنا بنتكلمة هو يداً بيد منتكلمة هيوه شوف, ال... شوف الأمور دي ناس الله سلامه في العافية ما عايكش ما يلزمكش مش حاجة اسمها عامة كده ما انا فاهم انا فاهم الأمور دي موجودة لكن الشرع قال ايه حرام يدان بيد مثل بياد. مثل يدان بيد مثلا بمثل وانا مثل اتعامل انا وانت ده انا وانت مفهوم انا معايا مثلا كيلو قمح وانت معاك مثلا الكيلو ده مفهوم والله انت الكيلو اللي معاك مثلا جديد مفهوم انا الكيلو معايا مثلا مش قد كده فانا خلاص انا اسرك أنا برضو مش إيه مش مثلا مش بأخذ الأمح و بطحنه بس أنت بتحب إيه عايز الأمح و بطحنه هتخدمه مني مفهوم فأنا أثرك على ذلك أقول لك خد الكيلو ده وهات الكيلو اللي معك مثلا بمثل أو أنا مثلا هشتري منك يدا يدا بيد ما دون ذلك يجوز فيه ليه عدم المثليه أو التقصيد لذلك يدخل هنا بقى بيع التقصيد صحي عمر؟ صح مش صح يدخلون بيع اللي لكن في الستة أصناف لا يجوز إلا مثل بمس يدا يدا بياد فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم شرط إذا كان يدا بياد هنا ما فيش مثلية يعني عربية الدولار بريال ريال بمصري مصري بين ين بيورو كل الأمور دي اختلفت الأشياء لكن بشرط ايه يدا بياد معين ألف دولار تفضل طيب بكرة هجيب لك اللي المصري بتحت ما ينفعش يد أم هي هنا ما فيش مسلم مسلم إن اختلفت الأشياء لكن لازم يدا بيد ينفع عربيه بعربيتين الجواب على الصحيح نعم لان اصلا خارجة عن الستة عن الستة أصناف عن الستة أصناف بيت ببيتين أرض بأرضين ينفع هأخذ منك أرض واديك في روز وعن زنب ينفع لأن الخارج عن الستة عن الستة أصلا واضح الكلام كده يبقى ما حرم تحريم الوسيلة يباحه للمصلحة المصلحة الراجحة ثم قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردده ما نهي عنه من التعبد أفسده لا تردده دي نذكرها إن شاء الله لأحد المقبل غدا إن شاء الله في أوسين ويوم الأربعاء في المنيب إن شاء الله لغة المرام الوسطية والجمعة القادمة إن شاء الله في المنيب في مسجد في المنيب في المنيب الجمعة القادمة ان شاء الله في المنيب مسجد البصولين وبعدها دورة علمية ان شاء الله في غاية الأهمية والسبت اللي بعدين إن شاء الله ثالث وسين ويوم الحدين كده بقى يجزاكم الله خير